اعتدلوا اقيموا صحبكم وتراصوا استروا الله اكبر الله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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي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 وَلَوْ أَنَّ مَثَلَهُمْ فِي الْخَيْرِ لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوِ اسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ بِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم, ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَنكُرُونَ وَيَمكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا هذا هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 لِيَ رَدُّ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَكْبَر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 كَفَوا ي فيِ قُونَ أَم وَلَبُم لَصُُّ عَ لَذِلااب فَتَيُ فِ قُناَثُم م تَكُون عَلَيْهِم حَذْقَتَثُمَّ يُلََون وََّذينَ كَفَرُوا إلَ جَهَنَّمَا يُحْشَعون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 نعم المولى ونعم النصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِ القربى, الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ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 لِيَهْلِكَ مَنْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَنِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاك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 ذل في اذاننا كصالعبيه وقال انني بريء منكم وقال انني بريء منكم اني اراى لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غروا هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم وايدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام من كَد بآالِ فِ الرعَونَ والَّذينَ مِ قَِلهِم كَفَووا بآياتكِ اللههِ فَخَذَوم اللهَّهُ بِذُنوبِهِم إِ اللهَّ قوَشَددُ العقااضَ ذَلِكَ ب بأن الله لَ يَكُم غَيوًا لِعمَةً أن عَمهَا عَ قَِْ حتىَ يُوليمَا بأوكُسهم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 إياك نعبد وإياك نفتعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 وإما تخافن مِنْ قوم خيالة سنبذ إليهم على سواء إن الله لا يُحِبُّ الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 لولا كتاب من الله سبق لنسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرائيل يعلم لنا وفي قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا بما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خرى الله من قبل فانكن منهم والله عظيم والله عليه منكين الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ نُورٌ فِي الدُّنْيَا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 فراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجد الله وأن الله مخجر كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الذين ع...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 فإذا نفق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 يُرْضُونَ لَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِعِبَادِ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَتُخْدِعُونَ عَن كِتَابِهِ إِنَّهُمْ يعملون سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَادٍ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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشعونهم فالله أحق أن تخشعه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ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 فَاسِئِلْهُمْ انْ تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَسْتَخِذُ وَلَمْ يَسْتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ والله وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بما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 فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يفتوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائلون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم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 وَأَموالُ نِقَتَ رَستمهاَا وَتِجارَة تَخْشَونَكَ سَادَهاَا وَمسكٍ وَتَغْضَونهاَا أَحَبَّي لَْكُ منِ اللهَّه وَرَرسول وَجاد وَجههادٍ فيِي سَبِيلهِ فَتَرَّصُ حتىَ يأتِيَ اللهَّهُ بأَمررِه واللله لا يَهذٍ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبتتم ولليتم مذبيرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها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 وَأَيُّ ذِكْرٍ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَتَيْنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأخواههم ويأبى الله إلا أن يزم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليوم يهوى على الدين كله ولو كره المشركون الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكزون الذهب والهضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أمين يوم يحما عليها في نار جهنم في سكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا, فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى أشر شعرا من دين كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فَرِقٌ مِنْ ذَلِكَ الدِّينِ قَيِّمٌ فَلَا تَمِيلُوا فِيهِنَّ وَاهْدُوهُ سَكُمُ قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَتْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَتْ وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّشْءُ زِيَادَتُهُمْ فِي الْكُفْرِ يُطْلِبُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ آموا ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زجل لهم سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكاذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ليه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا بي سبيل الله إذ آقلتم إلى الأرض أرضيتم في الدنيا من الآخرة فما متاء الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذلكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تطبوه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانية نين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إِنْ أَخْرَجَ رَخَافَتَهُ وَثِقَالَهُ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَشَغَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يفيكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين أجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين أذى الله أنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكالبين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 ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم ومن هو منهم من يقول اذني ولا تسكن لي آلاف كسنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبكم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرثون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أتربصون بنا إلا إحدى الأسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بأذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون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 اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين قل عنفقوا طوآن أو فرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما وَماامَأَهُم أَن تُقبللَ منِهم نَ فَقاتهُم إللاا أنهُم كَروا بالِلهه وَبغسوله وَلاَا يأتُونَ الصلااح وَل يأتُونَ الصلا فَجِله وَهُم قسا وَلاَا يهُم فقون إلله وَهُم كَارِهُ فلا تُأبك أَموالهُم وَلا أولادهُ إماَا يريد الله لوعجببَهُم ِه بِحياةِ الدّها وتذهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفترون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوه اليه وهم يجامحون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 ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن نؤطوا منها رضوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله إنما الصدقات للعقراء والمشاكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي سبيل الله وبالشبيل فليضة من الله والله أليم حكيم الله أكبر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 منهم الذيين يدون النبي يويقولونهُ وَذ والأضون أذن خير ال لكم يؤمنن بالؤم يؤمن بالله وَييعن للمؤمنين ومحس لل الذيين آمعملوا منِكم والين يُؤ والذين يؤدون مسون الله لَم عذااب عليهم يحلببون بالله لكم لبّوك والله ورسوله أحي أحق ما ورسول حق أيّوه كانوا مؤمنين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 وَيَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْسَبُونَ وَلَئِن سَألتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّهُ كَانَ قَوْمًا طَاغِينَ طائفة منكم نعذب طَائِفَةً مِّنْهُمْ نُبِتْلِيَهُمْ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 إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون على المأخوب ويقبضون ويقفضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعجى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أن يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فَسَنَتَءُ بِخَلَاقِهِم فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِم وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ مَآلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ لُوطٍ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَثَمْتُمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ, ولكن كانوا أنفسهم يَظْلِمُونَ مَا وَاخْبَرَ اللَّهُ أَكْمَلُ الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويعطون الزكاه الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله غفور حكيم وادخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات النعيم تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات أدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم متاواهم فانه وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوه ولقد قالوا كذبا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد ايما وكفروا بعد اسلامهم وهم وهم بما لم ينالوا وما لقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنأمت غير المضوب عليهم ولا الظالمين ومنهم من آهد الله ومنهم من آهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلم لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مقلدون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وأدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم شرطهم ولا جواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم تخر الله منهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بسبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يبقهون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 إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتون بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصلي ألا أحد منهم ما تابدوا ولا تقم ألا قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاشقون ولا تؤذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتجهق أنفسهم وتزهق انفسهم هم كافرون وتزهق انفسهم هم كافرون واذا واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك استاذنك اولو الطول منهم قالوا نرنا لكم مع القائدين اضوبا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول, لكن الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ قَرَارًا وَأَشَدُّ عِزَّةً وَلَا يَبْتَغُونَ عَنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا رَضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ الله لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز العظيم الله يصف السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه والإحطان لقد قرأنا في الشفع من بقية قراتنا في الختمة والآن نُوتِب بإذن الله جل وعلا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واترف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وعليك ولا يعز من آديك سبارك ربنا وتعاليك لا من جاء منك إلا إليك اللهم اقتل لنا من خشفك ما تحون به بيننا وبين مآصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا إِنَّا بِأَسْمَائِنَا وَأَصْدَادِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ كَرِيمٌ تَشْفَعُ الْعَفْوَ وَتَعْفُو اللهم الله إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وآمل نعود بك من النار وما قرب إليها من قول وآمل اللهم الله إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما ألمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما ألمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك حول آفيتك وفجأة نقمتك وجميع سحطك اللهم يا مقلب القلوب هبِّث قلوبنا على دينك اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى عطاعتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومن ضل المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن اللهم, احفظ اللهم احفظهم في أفغارستان وفي كل مكان من أسقاء الأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم فارحنا بأمنهم وأمانهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى اللهم آمن خوف في بفلسطين اللهم آمن خوف اخواننا في فلسطين اللهم فرج همومهم وهموم هم المسلمين اللهم نفس كرباتهم وكربات المسلمين اللهم من أراد المسلمين وديارهم بسوء فاشغلوا بنفسه واجعل تدميره لتدبير هذا الجلال والإكرام اللهم احفظ ولي أمرنا اللهم اكلعه برعايتك اللهم اكتب له العمر المديد على طاعتك اللهم وفقه ونائبين لما تحبه وترضاه اللهم ألبسهم جميعا للباس الصحة والعافية واجعلهم عبادا صالحين مصنحين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفأ بهم هذا الدين اللهم انصر بهم هذا الدين اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة اللهم احفظ جنودا اللهم احفظ رجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم في بردك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه اللهم احفظهم واحفظ جميع المسلمين من كل سوء ومكروف اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما اللهم يسفر لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كرباتنا اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة نرفع إليك عكفة متضرعين إلى إليك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ممن ينال شفاءة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا له من المرافقين في جنات النعيم واجعلنا لسيرته في هذه الدنيا من المقتدين يا حي يا قيوم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من شخطك وبأطنك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنتك ما عثنيت على نشك اللهم صلِّ وسلِّم على نبيّنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله أكبر. رب الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله